But my God. قُمْ يَا أُمِّنُونَ وَقَالُوا إِنَّمَا وُكِبَ بِضُرٍّ وَيَجْلَعُ له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه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 وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ ونرفاحشة تسببكم بلا من احد من العالمين ان تَبِينُوا <تصفيق> تَتُون قال رب انصرني على القوم